بسم الله الرحمن الرحيم إنها أنفاس تعد ورحال تشد وعارية ترد والتراب من بعد ينتظر الغد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد وحسرتاه وحرماني من مقامات الرجال الفطنة يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله أخي إننا والله لا ندري متى نستدعى ما هي اسماءنا غدا مؤمن فاسق منافق أخي أيخف ميزاننا أم يثقل أنكون من السعداء أم نكون من الأشقياء يوم تم يضوجهم وتسودهم أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب كيف أتوب كثيرا ما نعد أنفسنا بالثوبة غدا أتوب غدا أتوب كيف أتوب وكل يوم فرصة إمهال قد تكون الأخيرة القادسية بالدمام تصحبكم مع كيف أتوب للشيخ محمود الدوسري الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلُل عُقْدَةً من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في الله إن التوبة التي أمرنا الله عز وجل بها توبتان. توبة تغير سير الإنسان، وهي التوبة التي يسر بها العبد، وتوبة أخرى تصحح سيره، وهي التوبة التي يجدد بها إسلامه، فيمكن أن نسمي التوبة الأولى توبة الإسلام أو الإيمان أو الهدىء، والثانية هي توبة الإحسان. والتابة الثانية منهما تكمل عمل الأولى، فإن التحور الذي تحدثه هذه التوبة الأولى أقص التوبة الهداية والإيمان، وإن كان شيئا ضخما كبيرا في أفكار الإنسان ومعتقداته ومشاعره أو أحاسيسه أو أقواله أو أعماله، إلا أنها غير كافية لتحقيق كل ما ينتظر هذا الإنسان بعد هدايته. فالمسلم أمور أن يصبح ما فسد من أخلاقه وعادته، بل وأن يقوم معوج من أعماله وتصرفاته، ويتبع كذلك بقايا الجاهلية في سلوكه. فإن كانت التوبة الأولى، توبة الإسلام، توبة الإيمان، تحدث مرة واحدة، ويعيشها صاحبها في لحظة أو يوم، فإذا هو فصل. بين عهدين من حياته فإن التوبة الثانية توبة الإحسان تعتبر تجديد مستمر وعمل متواصل وسعي دؤوب لأي شيء لتقليص هامش الإساءة بجميع صورها وتوسيع هامش الإحسان بكل أشكاله أحبة الكرام إن توبة الهداية والإيمان تشبه الوقود اللازم لتشغيل محرك معطل عن العمل وتوبة الإحسان هي الوقود الآخر الذي يحتفظ بالمحرك في حال اشتغال حتى يبلغ صاحب السيارة مأمنه وقد يقول قائن إن الإسلام تحدث عن توبةٍ واحدة لماذا جعلتهما توبتين؟ والحقيقة أحبة الكرام أننا لم نفرد التوبة الأولى عن الثانية بخصائص خاصة فإن الرجوع إلى الله والإقبال على الله قاسم مشترك فيهما لكننا إخوتي ميزنا بين مرحلتين في حياة الإنسان تحتاج كل منهما إلى توبة مرحلة تغير سير الإنسان ومرحلة تصحح سيره وقد يقول قائل كذلك ما الذي دعانا إلى هذا التمييز إن الذي دعانا إلى ذلك أخي المحب ما نراه عند كثير من المسلمين من التهاون في الارتفاع بإسلامهم وإيمانهم تجد الواحد منهم إذا كان قد حقق في أول استقامته شيئا من التحولات لا يكاد يزيد عليها شيئا جديدا مع أننا نتفق جميعا أن إحلال السنة محل البدع والطاعة محل المعصية لا يتم بين يوم وليلة فلم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا لم يكونوا هكذا أبدًا بل كان الواحد منهم إذا أسلم خلع على عتبة الإسلام رداء الجاهلية وشرع في تنحية شوائبها من حياته تراه يواصل الليل بالنهار والنهار بالليل كي يصل إلى أقصى ما يستطيع الوصول إليه من درجات الإسلام أيها الإخوة والأخوات إن الكمالات التي جاء بها الإسلام وأمر بالمنافسة عليها كثيرة جدا كما أن النقائص التي نهى عنها لا تتحصل كذلك وإذا كان الشيطان يضع العوائق في وجه ابن آدم يمنعه بها من التوبة الأولى أي توبة الإسلام والإيمان والدخول فيهما فإنه يستأنف محاولته مع من أفلت منه فغير مساره وتاب إلى ربه ليعوقه عن التوبة الثانية وهي الأصعب نعم هي الأصعب يا عباد الله مرحلة تصحيح المسار الشيطان يحاول أن يصرف المسلم عن تجديد إسلامه يحاول هذا الشيطان أن يصرف المسلم والمسلمة عن تجديد إسلامهما لتستوي أيامهم وتضيع منهم الفرص وتتحول حياتهم إلى ركود بل لا يتردد في جرهم إلى الوراء والتقهقر إلى الخلف فبعد أن كان يتقدم إذا به يتأخر وحديثنا في هذه الأمسية المباركة حديثنا عن التوبة الثانية توبة تصحيح المسار هذه التوبة شاقة جداً بل تحتاج إلى مجاهدة بل ربما استوعبت حياة المسلم والمسلمة كلها فلا بد لها إذن لهذه التوبة توبة الإحسان لا بد لها من حوافز ودوافع حتى تستقر في قلوب المؤمنين والمؤمنات بل تصبح جزءاً من العلم الذي في صدورهم والهم الذي في قلوبهم فهذا المسلم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بنعمة الهداية العامة هو بحاجة بعد ذلك بعد هذه الهداية العامة إلى الأخذ بأسباب الهداية التفصيلية وهذه الهداية التفصيلية تحتاج إلى حوافز لنجدد إيماننا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجدد الإيمان في قلوبنا إنك على ذلك قدير ويوجد بحمد الله تبارك وتعالى أكثر من حافز لهذا التجديد إخوتي وأخواتي يرتقي بنا في درجات الكمال الممكنة, الممكنة ويجعلنا دوما في زيادة من ديننا بإذن الله جل جلاله ويجعل من التوبة عمل اليوم والليلة فتعالوا بنا أيها الأحبة تعالوا بنا إلى الحافز الأول من حوافز التوبة التفصيلية والتي بها نصحح سيرنا إلى الله جل جلاله فالحافز الأول هو أن الله تبارك وتعالى أمر الناس كافة بالتوبة وحثهم على تعجيلها نعم لقد أمر الله عز وجل الناس كافة بالتوبة وأمر المؤمنين بها خاصة وهذا يعني أن أي إنسان مهما بلغ إيمانه وتدينه واستقامته لا يستغني عن التوبة أبدا فهي بداية السير ونهايته يصبح فيها العبد ويمسي ولا يدعها أبدا لكن الناس يختلفون في موضوع التوبة فقد يتوب عبد من كفر في الوقت الذي يتوب فيه آخر من بدعة وثالث من ذنب كبير ورابع من صغيرة وخامس من شبهة وسادس من تقصير في فريضة أو نافلة وسابع من ترك نصيحة أو غفلة عن ذكر أو تهاون في دعوة أو جهاد إلى آخره هناك إذن أمر إلهي عام لعموم الناس ولعموم المؤمنين كذلك بالتوبة إلى الله وهذا الأمر يجعل من التوبة ثوبا لا ينزعه العبد ما عاش وإن نزعه لبعض الوقت عاد إليه من قريب فمن الآيات التي خاطب الله عز وجل بها عباده جميعا قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمر صالحا ثم اهتدى وقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ومن الأحاديث قوله فيما رواه الترمذي وحسنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر والغرغرة هي الاحتضار وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أما الآيات التي خاطبت المؤمنين خاصة، فمنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه. وقوله جل جلاله: وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يخفى جميعا علينا أن التوبة التي أمرنا الله عز وجل بها. ليس التوبة الإسلام والإيمان فنحن ولله الحمد والمنه، نحن مسلمون مؤمنون إذن أي توبة إنها توبة الإحسان التوبة التي تجدد إسلامنا وتقوي إيماننا بل وتصلح ما فسد من أعمالنا وتقوم معوج من تصرفاتنا أيها الأحبة الكرام وما دامت أخطاؤنا واردة فالأمر بالتوبة قائم لا يجاوزه أحد بل هو في كل وقت على التعجيل والفور لا التأخير والتراخي وكل توبة قبل الموت فهي توبة من قريب كما ذكر الله وكل ذنب فارتكابه جهالة أما الحافز الثاني من حوافز التوبة هو التفكر الدائم في حقيقة الزمن هناك إخوة حجاب كثيف من الغفلة يمنع أكثر الناس من إدراك حقيقة هذا الزمن فهم لا يرون في طلوع الشمس سوى بداية يوم جديد تتخلله هموم آنية وأغراض عاجلة كما لا يرون في الليل سوى نهاية ذلك اليوم ونادراً نادرا ما يتجاوزون هذا النظر القريب إلى نظر آخر بعيد يبدو فيه تعاقب الليل والنهار درساً بليغاً وموعظةً وذكرى للنفس وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفةً لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراً إن كل يوم يأتي هو فرصة والله فرصة لمن كان على قيد هذه الحياة الأيام لا تتعاقب بلا نهاية بل لكل إنسان منها عدد محدود يبدأ يوم ولادته وينتهي يوم وفاته إن قراءة الزمن على ضوء الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم والإيمان تنتهي بالعبد إلى نتيجة حتمية وهي أن أحسن ما يقدم بين يديه في هذه الأيام هو العمل الصالح وأول عمل صالح يقدمه بين يديه هو التوبة الصادقة لا التوبة الكاذبة التي وصفها أبو العتاهي بقوله تتوب من الذنوب إذا مرت وترجع للذنوب إذا برئت أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهيت فلا بد للعبد لا بد له من توبة صادقة يقبل فيها على ربه تعالى بالافتقار ويعتذر إليه عن تقصيره في القيام بواجب العبودية لعل توبته تلك تشفع له بين يدي أعماله القليلة الهزيلة إخوة الإسلام إخوة الإيمان إن دورة اليوم ودورة الإسبوع ودورة الشهر ودورة العام كل منها يعطي مثلا لعمر الإنسان اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد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 وتكاثر في الأموال والأولاد ومثالها في سرعة انقضائها كمثل نبات يتم دورته في مدة يسيرة فبينما هو نبت صاعد أخضر إذا هو هشيم أصفر سبحان الله بل قد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لنا مذكرا اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك يتضح لنا من هذه الوصية المباركة أن الزمن سريع الزوال والدنيا فرص نعم الدنيا فرص إذا لم يغتنمها صاحبها فاتت وذهبت فالشباب لا بد أن يأتي بعده الهرم والحياة سيأتي بعدها موت قال الإمام الحسن البصري رحمه الله إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك وإنما أنت بين راحلتين تنقلانك ينقلك الليل إلى النهار وينقلك النهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ والموت معقود بناصيتك والدنيا تطوى من ورائك ترى يا إخوة ويا أخوة هذا الإمام يعرف الإنسان بهذا التعريف لقد التفت الحسن البصري رحمه الله في مقولته تلك التفت إلى البعد الزماني في تعريف الإنسان هو مجموعة من الأيام إذا مضى منها يوم مضى منه بعضه حتى ينتهي بل قد قال بعضهم يصف الدنيا إنها أنفاس تعد ورحال تشد وعارية ترد والتراب من بعد ينتذر الغد وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب فكيف يغفل من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره وعمره يقوده إلى أجله أيها الإخوة والأخوات إن التفكر في حقيقة هذا الزمن على ضوء تصور الإسلام ضروري للقيام بتجديد شامل ومستمر في أفكارنا وأعمالنا فهذا التفكر يكشف لنا أن بضاعتنا في هذه الحياة هي الزمن وكل يوم يبزغ فجره فرصة إمهال قد تكون الأخيرة وبعدها العذاب الشديد أو المغفرة والرضوان نسأل الله عز وجل من فضله إن التفكر في ذلك من البعد هو الذي يوقف عندنا داء التسويف الذي نعاني منه كثيرا كثيرا ما نعد أنفسنا بالتوبة ويقول الواحد منا في نفسه غدا أتوب غدا أتوب فيجيء الغد ويصير يوما ويصير اليوم من بعد ذلك أمسا ونحن على حالنا كما يقال محلك راوح على حطة يدك كما يقال نحن على حالنا يا إخوة مغترون بالعافية والستر صدق القائل فينا أعاهد ربي ثم أنقض عهده وأترك عزمي حين تعرض شهوتي وزادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي؟ نعم يا أحبه، نحن مغترون بالستر والعافية، لا نذكر ما بين عيدين من أهوال وأخطار حتى يفجعنا الموت في وقت لن نتوقعه، ويصرعنا في يوم لم نستعد له. نعوذ بالله من هذا الحال. فعند ذلك، عند ذلك تفوتنا فرصة التوبة والتدارك عياذا بالله. فإذا لم يستحضر المسلم حقيقة الزمن بين عينيه بكل خطورتها فلن يتقدم خطوة واحدة في توبته إنه يخادع نفسه لكنه إن ذكر أن عمره ينقص ولا يزيد وأنه يسعى في هدمه منذ أن نزل من بطن أمه وأنه في كل يوم مودع تنبه وتيقظ ولم يؤخر عمل اليوم إلى الغد لأن للغد عمله وما أدري وإن أملت عمرا لعل حين أصبح لست أمسي ألم ترى ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصى منه أمسي ثم ننتقل إلى الحافز الثالث من حوافز التوبة هو أن ننظر إلى ماضينا لقد خلق الله جل جلاله الإنسان خلقه بقدرات عقلية متميزة ومنها قدرته على التذكر وهذه القدرة التي أتيها الإنسان دون سائر الحيوان ليست من أجل أن يتعرف على الأشياء عند رؤيتها أو من أجل إتقان المهن والحرف والمهارات أو من أجل قراءة أو الكتابة أو غير ذلك من منافع الذاكرة فقط بل هناك مهمة أخرى أسمى من هذا كله ما هي هذه المهمة هي أن نسترجع الماضي بقصد المحاسبة والمراجعة قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والله عز وجل إذا أقسم بشيء من مخلوقاته إما لأجل بيان قدرة هذا الشيء ومنزلته أو للتنبيه على ما فيه من دلائل الحكمة الإلهية ففي هذه الآية الكريمة أقسم المولى جل جلاله بالنفس ليست بأي نفس أقسم بالنفس اللوامة لأمرين اثنين أولا تنبيها على هذه الآية العقلية وهي قدرة الإنسان على التفكير بعامة والتذكر بخاصة وثانيا تنويها بهذه النفس التي استعملت هذه القدرات العقلية فيما خلقت لها ولم تقصرها على جانب التسخير والانتفاع فحسب بل جعلتها للتفكر والمحاسبة والاعتبار أيضا إخواني في الله إن الماضي لا يرجع لكن الإنسان يستطيع أن يرجعه من ذاكرته فإذا أحداثه حاضرة في وعيه وشعوره ينظر إليها فإذا كان القصد من استرجاعها هو المحاسبة والمراقبة فنحن إذن أمام حافز آخر من حوافز التوبة أخي الحبيب إن الذي ينسى ماضيه بمجرد مروره لا يمكن أن يصحح حاضره فضلا أن يخطط لمستقبله لأنه يعيش عمرا متقطعا منفصلا بعضه عن بعض لكن الذي يرى عمره سلسلة واحدة متصلة الحلقات يأخذ من ماضيه لحاضره ومن حاضره لمستقبله وهذا الذي يأخذه هو الدروس والعبر والتجارب والخبرات فالذي يفكر في ماضيه على ضوء الطموحات التي اختطها لنفسه في هذه الحياة وعلى ضوء الغاية التي يسعى إليها وهي رضوان الله تعالى والجنة هذا الذي يفعل ذلك سيستقل طاعاته لا محالة ولسان حاله في كل مرحلة لو استقبلت أمري ما استدبرت لفعلت كذا وتركت كذا فيتدارك ما استطاع ويعوض عما فات ويسابق الأيام في ذلك بهذا يؤدي الماضي للمسلم الذي ينظر فيه يؤدي له مهمة جليلة ما هي هذه المهمة ولماذا هذه المهمة الجليلة لأن الماضي سيتحول إلى ناصح وموجه يدلي بمشورته عند الحاجة وإذا كانت التوبة الصحيحة تمحو ما قبلها فإن هذا لا يعني أن المسلم إذا تاب ينسى ما قدمت يداه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه لكنه بعد التوبة يحتفظ لماضيه بهذه المهمة الإيجابية ما هي هذه المهمة الإيجابية للماضي؟ هي الحث على الاستدراك وإصلاح الأخطاء وهذا معنى قول بعض العلماء معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا أما الحافز الرابع من حوافز التوبة هو عكس الذي قبله الحافز الرابع هو النظر إلى المستقبل إذا كان الجسم الإنساني محصورا في الحاضر خاضعا لسلطته فإن القلب يستطيع أن يتحرر من ذلك فيرى حياته في أطوارها الثلاث الماضية والحاضرة والمقبلة والذي ينظر إلى حياته بهذا الشكل الممتد ولا يبقى سجين الحاضر هو الذي يرى عواقب الأمور في بدايتها فيغنم خيرها وينجو من شرها لأنه يعد لكل أمر عدته ويلبس لكل حالة لبوسها ويتصرف أمام كل موقف بما يناسبه لا قبل أوانه ولا بعد الأوانه وإذا كان نظر المسلم إلى ما مضى يجدد عزمه ويشحذ همته ليكون في يومه أفضل منه في أمسه فإن نظره إلى المستقبل يحثه على المسارعة بتنفيذ ما عزم عليه من توبة وتصحيح فإن الآجال بيد الله وحده والأعمال بالخواتيم والمستقبل يشمل شيئين يشمل ما ينتظره بعد موته من أهوال القبر، ويشمل ما ينتظره بعد البعث من أهوال الحشر والحساب. فبادر أخي، بادر إلى التوبة الخلاصاء مجتهدا، والموت ويحك لم يمدد إليك يدا، وارقب من الله وعدا ليس يخلفه، لا بد لله من إنجاز ما وعد. أيها الأخوة والأخوات. إننا والله لا ندري متى نستدعى ولا ندري ما هي أسماؤنا غدا مؤمن فاسق منافق كافر ولا ندري أيخف ميزاننا أم يثقل ولا ندري أن نكون من السعداء أم نكون من الأشقياء كيف ينسى المسلم هذا المستقبل وهو معني به سيعيش لحظاته لحظة لحظة ويجتاز أطواره مرحلة مرحلة حتى يكون في مثواه في الجنة ونعم القرار أو النار وبئس القرار وإنما يغفل عن هذا المستقبل من ضعف خشيته وبهت يقينه باليوم الآخر والدار الآخر وران على قلبه ما كسب من خطيئات يلعب بالنار وهو لاه غافل ويقف على حافة الهاوية وهو سادر معرض حتى يفجئه الموت وهو على عمل من أعماله الرديئة فيهلك عياذا بالله لك كالأبد إنه لا ينجي من سوء الخاتمة بعد رحمة الله إلا التفكر الدائم في المستقبل والمستقبل يبدأ من اللحظة الآتية ومن خاف سوء الخاتمة اجتهد في توسيع دائرة الإحسان في حياته واجتهد في تقليص هامش الإساءة وهذه هي التوبة الثانية بمعناها الواسع فإنه لا يودع فترة من حياته إلا وقد شهد فيها إسلامه تحسنا جديدا أما الحافز الخامس هو الشعور بالاستفاد لقد مضت سنة الله عز وجل في الناس أن يكون أهل الهداية قلة وأهل الضلالة كثرة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أخي في الله إن التفكر في هذه الحقيقة الإلهية وتتبع شواهدها في التاريخ والواقع من أعظم الحوافز التي تدعون إلى التمسك بالهداية والتشبث بأسبابها والحذر من عوامل سلبها إن التفكر في هذه الحقيقة الإلهية وتتبع شواهدها في التاريخ والواقع من أعظم الحوافز التي تدعونا إلى التمسك بالهداية والتشبث بأسبابها والحذر من عوامل سلبها فالذي يعلم انه بالتوبة الاولى قد التحق بالموكب الكريم من المؤمنين الصالحين وانتما إلى الصفوة المختارة من عباد الله يتقدمهم أنبياء ومرسلون كرام يعمل أقصى جهده ليتبوى أفضل مقعد في هذا الموكب الكريم ويأخذ أحسن موقع في هذا الصف ولا يزال يجاهد نفسه ويحملها على الأحسن والأصوب وحتى يدرك من المراتب ما لا يشاركه فيه إلا القليل من الناس وأي شيء يهدده في هذه النعمة ويحرمه من هذه المعية الطيبة وهذا الجوار المقدس يبعد عنه ويحذر منه هذا الشعور بالإصطفاء والذي يبدأ في القلب عقب التوبة الأولى عقب توبة الإسلام ويزداد ويعظم بالتوبة الثانية يزداد بعد توبة الإحسان هو الذي يهون على النفس سائر المعاصي مهما تكون جاذبيتها أموال محرمة شهوات محرمة شبهات ترق للواجبات فعل للمحرمات إلى آخر القائمة السوداء لأنه عندما يضع تلك اللذات في كفة ويضع هذا الاصطفاء في كفة يضع هذا الاصطفاء في كفة طبعا ويكون ذا عقل ورأي لا يرجح إلا الثاني ولا يأنس إلا به وكيف لا يعنس وكيف لا يأنس به وقد وجد الطريق ووجد الرفيق أما الحافز السادس هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أنه فرض واجب فهو من أعظم الحوافز التي تدعو المسلم إلى تجديد إسلامه باستمرار والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عمل يوم أو ليلة لكنه عمل كل يوم وكل ليلة حتى الوفاة لقد جمع الله جل جلاله جمع الكمالات البشرية في نبيه صلى الله عليه وسلم وزكى سيرته من فوق سبع سماوات لتكون قدوة للناس فكل مسلم مأمور أن يدرس هذه السيرة العطيرة بنية التأسي والاتباع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن اكتشف هذا المعين لزمه واستقى منه ومنع أي مصدر آخر أن يشوش عليه وكيف يترك المقطوع به للمظنون والمعصوم لغير المعصومة وما دام المسلم يرى في سلوكه بدعاً ومحدثات ويرى دنوباً وآثاماً فإنه يشعر دائماً بالنقص الحاصل في امتثاله لهذه الآية الكلمة السابقة فيزداد اقتراباً من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم جاعلاً الغاية التي يشمر إليها والشعار الذي يسعى نحوه الأخذ بكل ما كان يفعله نبيه صلى الله عليه وسلم والإقلاع عن كل ما كان يتركه، إن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه أو حجه وذكره أو طهوره ودعوته أو في شأنه كله، إن الاقتداء به حافز من حوافز التوبة الثانية أقص التوبة الإحسان التي تمتد سائر العمر، وإذا علم المسلم إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نفسه وهو المعصوم الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قد أمر بالتوبة والاستغفار في عدة آيات آخرها عندما فتح الله تعالى له مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فماذا يكون حال غيره ممن لا يدري بعد مصيره وفي الحديث الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة الحافظ السابع هو الاقتداء بالسلف الصالح الاقتداء بالسلف الصالح فرع عن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح هم القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية ثم جميع الذين يشبهونهم في فهم الإسلام وتطبيقه كيفما كان عصرهم وكيفما كان بلدهم ما هي السلفية؟ إن السلفية اتجاههم في فهم الإسلام والعمل به والسلف الصالح هم الذين تحققوا بمقومات هذا الاتجاه في كل عصر ومصر الأمثل فالأمثل وفي حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث صحيح فذكر سنته ثم ذكر سنة الخلفاء الراشدين بعده لأنها طبعا امتداد لسنته كانوا رضي الله عنهم أشبه الناس به في صلاته وقضائه وجهاده وفي هديه كله ثم يأتي بعدهم التابعون لهم بإحسان في كل جيل معشر الإخوة والأخوات يحتاج المسلم يحتاج المسلم الذي يريد أن يجدد إسلامه ويتوب توبة الإحسان أن ينظر في سيرة من سبقوه وحاز قصب السبق في كل فضيله. فهم كما قال القائل تتجافى جنوبهم عن وطئ المضاجع كلهم بين خائف مستجير وطامع تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع وإذا هم تأوهوا عند مر القوارع وإذا باشروا الثرى بالخدود الضوارع واستهلت عيونهم فائضات المدامع ودعوا يا ملكنا يا جميل الصنائع اعفو عنا ذنوبنا للوجوه الخواشعي اعفو عنا ذنوبنا للعيون الدوامع. أنت إن لم تكن لنا شافع خير شافعي فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع. ليس ما تسمعونه أوليائي بضائع تاجروا بطاعتي تربحوا في البضائع. وابذلوا لنفوسكم نفوسكم إنها في ودائعي فعندما ينظر المسلم المعاصر في سيرة سلفه الصالح يقف على نماذج رائعة في الإفادة من الوقت واستثمار العمر ومبادرة الأجل بالأعمال الصالحة وترتيب الأعمال حسب الأولوية والموازنة بين العبوديات والشمول في فهم الدين واليقين العظيم في الجزاء والبعد عن مجبات النقمة والعذاب ثم ينظر إلى نفسه يجدها بعيدة عن ذلك كله فتتحرك في نفسه غبطة محمودة تحمله على منافستهم في مقاماتهم بل والاقتداء بهم في أخلاقهم وأعمالهم وقد كتب علماؤنا رحمهم الله كتب كتب التاريخ والتراجم لهذا الغرض حتى تبقى التجارب الناجحة في تطبيق الإسلام محفوظة يستشهد بها الواعظ والخطيب والمربي والداعية بل والمدرس والشاعر والكاتب كل في فنه وموضوعه وهذه أيها الأحبة مقتطفات من كتاب صيد الخاطر للإمام الجليل عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله أريدها مثالا لهذه السيرة النموذجية حيث يقول رحمه الله تأملت في نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي لندمت عليه ثم تأملت حالي يقول فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم وجاهي بين الناس أعلى من جاههم وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم وما طال طريق أدت إلى صديق كما يقال قال وكنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أرجو وأطلب كنت في زمن الصبا آخذوا معي أرغفة يابسة تأملوا أرغفة يابسة ليس خبزا طازجا قال أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج إلى طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى في ضواحي بغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا تحصيل العلم وأثمر عندي, وأثمر عندي ذلك من المعاملة ما لا يدرك بالعلم حتى إني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من خوف الله عز وجل ولولا خطايا لا يخلو منها بشر لقد أخاف على نفس العجل غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإثار الخلوة به حتى لو حضر معي معروف الكرخي وبشر الحافي لرأيتهما زحمه وقد رباني سبحانه رباني منذ كنت طفلا فإن أبي مات وأنا لا أعقل والأم لم تلتفت إلي فركز في طبعي حب العلم وما زال يوقعني على المهم فالمهم ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف وأسلم على يدي أكثر من مائتين وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل أيها الإخوة والأخوات هذه نشأة عالم مسلم وكلها تصون وعفاف وعلم نافع وعمل صالح ومع ذلك نجده كثيرا ما يؤنب نفسه ويرى أنه لم يسلم بعد إسلاما جيدا يقول رحمه الله تفكرت في نفسي يوما محققا فحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لها لكت سريعا ولو كشف للناس بعضها لسحييت ولا يعتقد معتقد أنها من كبائر الذنوب حتى يظن بي ما يظن في الفساق بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة ثم يقول رحمه الله يعاتب نفسه أفل لنفسي وقد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما عبق بها من فضيلة إن شمخت وإن نوصحت تعجرفت وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم وسقوط الغراب على الجيف أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن إخلاقي وأنا بين الأحباب وغدا يقال مات الحبر العالم الصالح ولو عرفوني بحق معرفتي ما دفنوني والله لا على نفسي نداء المكشفين معايب الأعداء ولا أنوحن نوح الثاكلين للأبناء وحسرته وحسرته على عمر قضى فيما لا يطابق الرضا وحرماني من مقامات الرجال الفطنة يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وشماتة العدو بي وخيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت الجوارح علي واخذلاني عند إقامة الحج، سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن ثم يختم هذه المعاتبة بقوله اللهم توبة خالصة من هذه الأقدار ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأقدار انتهى كلامه رحمه الله فإذا كانت نهاية حوار هذا العالم الجليل مع نفسه أن يسأل الله تعالى توبة خالصة ونهضة صادقة فما أحرى من هو دونه علما وعملا وورعا أن يسأل الله تعالى ذلك بل قد جاء في سير أعلام النبلاء للذهب رحمه الله أن ابن الجوزي أوصى أن يكتب على قبره يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه جاءك المذنب يرجو الصفحة عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه مع التحفظ على مسألة الكتابة على القبور أيها الأحبة في الله إن المسلم إذا طالت صحبته لسير السلف استوحش من أهل زمانه بل أنكر أسلوب حياتهم وتعلق بالآفاق العالية التي حلق فيها أولئك الرجال العظماء فهو في كل ساعة مشغول بمنافستهم ومزحمتهم وكلما حل بمنزلة من منازل السير تراءت له أخرى أعلى منها وكلما دهمه كسل أو فتور تذكر أنه في حلبة سباق وأي تهاون أو تباطؤ سيلقي به في مؤخرة المتنافسين ويزيده تشجيعا أن الاجتماع بهؤلاء السلف الصالح هو السير على نهجهم والتخلق بأخلاقهم فإن الاقتباس من السير الناجحة والتجارب الموفقة في تطبيق الإسلام يحجث توبة متجددة في حياة المسلمين جميعا ويصحح من أوضاعهم باستمرار الحافز الثامن حقارة الإنسان بلا إيمان إن مما يزكي خطوات المسلم في طريق التوبة علمه أن الإنسان بلا إيمان كائن تافه حقير بل هو لا شيء يولد ويحيا ويموت كما ولد ومات الملايين من أمثاله ها هو الليل والنهار قد صحب قوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا فقرو بهم البعيد وبلي بهم الجديد وتحقق بهم الموعود ولا يزالان يسيران في الباقين سيرتهما في السابقين يكون من التبصر والتعقل تعرض الإنسان الضعيف الحقير لهلاك الأبد إذا أصر على كفره أو معصيته وأنفق أيام عمره فيما يغضب الله تعالى ويسخطه عليه أم يكون من التعقل والتبصر أن يعرف الإنسان طريق الأمان ثم يظل شارثا عنه والله تعالى يفرح بتوبته إلى تاب كما يفرح المسافر الذي أضل راحلته حتى أوشك على الهلاك جوعا وعطشا ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه كثير من الناس تتضخم عندهم ذواتهم، تتحول إلى معبود يعبدونه من دون الله، يظن أنه ذو شأن كبير، بما عنده من أموال أو يحمله من ألقاب أو ما عنده من خدم وحشم وولد، وإن كانت امرأة ربما اغترت بجمالها وذلالها أو مالها وحسبها ونسبها، وتخدعه الأعراض الزائلة. فيغفل عن البداية والنهاية أو الميلاد والممات وينسى أن ما أدركه من مال وجاه عرض زائل وعن قريب يزول عنه ويل لكل همزة النمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة فماله لا يخلده بل مثله مثل سائر الناس يموت بأجله فيترك المال وراء ظهره ويقدم على ربه تبارك وتعالى وحده أيها الإخوة والأخوات إن تضخم الذات وتحولها إلى محور الاهتمامات الشخص واقتراره بالمكانة والجاه في بلده وقومه هذه كلها وغيرها موانع تحول دون الإنسان والتوبة لكنه متى علم هذا الإنسان أنه بلا إيمان كائن حقير وأنه سيموت ويرجع إلى ربه عند ذلك عند ذلك سيطلب المكانة اللائقة به بصفته مخلوقا كريما على الله الذي خلق كل شيء من أجله وخلقه هو لعبادته الحافز التاسع والأخير من حوافز التوبة العلاقة بين الإنسان والكون إن الإسلام ليس دين الإنسان فحسب بل هو دين الكون كله فالسماوات والأرض وما فيهما خاضعة لكلمة الله الواحدة وكل ما فيهما من كائنات علوية وسفلية مسلم لله تعالى عابد له بالكيفية التي تناسبه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأي مخالفة مهما كانت هيينة تمثل شذوذا عن كون مسلم خاضع لربه عز وجل مطيع لخالقه هذا الكون هذا الكون إبداع الخلاق العليم والإنسان جزء منه والله تعالى الذي خلق هذا الكون وخلق الإنسان هو الذي سن للإنسان شريعة تنظم حياته تنظيما متسقاً مع طبيعته فأي خروج عن هذه الشريعة يعني التصادم مع الفطرة والكون وإذا كان الحفاظ على هذا الانسجام بين الفطرة والكون إذا كان مطلباً عزيزاً لكثرة أخطاء الإنسان وذنوبه فإن الله جل جلاله فتح له باب التوبة يدخله كل وقت فيجدد عهود الخلافة ويصحح ما كان قد انتقض منها وفي بعض الآثار أن الإنسان إذا أذنب تستأذن المخلوقات في إهلاكه فيقال لها لعله يتوب لعله يتوب إخوتي وإخواتي إن إحساسنا بالرابطة التي تربطنا بالكون وهي رابطة العبودية لله عز وجل هو الذي يدفعنا إلى الالتزام الصارم بأوامر الشريعة. فالإنسان المسرف على نفسه بالمعاصي يعتبر شاذا عن كون يعبد الله تعالى ويطيعه بل هو كالمتسابق الذي يسير في عكس الاتجاه الصحيح أو المصلي الذي يصلي في اتجاه مخالف لباقي المصلين فلو تذكر الإنسان لو تذكر أنه ليس وحده في هذا الكون ولو التفت يمينا وشمالا ورفع بصره وخفضه ورأى آية الله تعالى في الآفاق والأنفس لرأى مخلوقات عظيمة مقبلة على شأنها قائمة بحق ربها فيقبل مثلها على شأنه وينظر في أمر ربه فيلزمه عند ذلك عند ذلك يشعر بالأنس وتزول عنه الغربة التي يشعر بها غيره فكيف إذا ترقى هذا الإنسان؟ فكيف إذا ترقى من الشعور بالأنس مع المخلوقات إلى الأنس بالخالق جل جلاله فيأنس إلى ربه عندما يشعر أن الله تعالى معه يؤيده ويسدده فهذه معية الله تعالى الخاصة لعباده المؤمنين وهي جنة الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة بإذن الله تعالى معشر الأحبة بعد استعراض هذه الحوافز للتوبه لا بد لنا من التأكيد أخيرا على أن تجديد الإسلام في حياة المسلم مشروع كبير كبير وكبير وحتى ينجح أي مشروع لا بد أن يمر بثلاث مراحل الأولى التفكير والتنظير والثانية التخطيط والبرمجة والثالثة التنفيذ والمحاسبة فالتوبة التي تصح سير المسلم إلى ربه تعالى هي مشروع ما بعد الهداية فليضع ما يحتاج إليه من أهداف وبرامج وهذا الشق العملي لا يقال بل يمارس ويطبق فإلى الممارسة والتطبيق يا عباد الله نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القصد والصواب في العمل اللهم ارزقنا الإخلاص ونفع الناس اللهم ارزقنا الإخلاص ونفع الناس اللهم ارزقنا الإخلاص ونفع الناس اللهم, ونفع الناس اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفل لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد واحد صفر تم هذا العمل في استوديو القادسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.